يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع thank so اَمِنَ السَّيِّئِ او تَم فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَمَنْ أَمِنَ ذكر أو أنفى فَأول إِكَ يَذقُون الجَن نتَ ي زَق وتدعونني إلى li bi di al mu wa ana a'du'ukum ila al لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب أَذَنْتُ كُرُونٌ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فوقاه الله سيئات ما مكو وحاق بآل فرعون سور love that and Qu'è vi O lo vufa u lalinsta baoin na ku na kum ta Faang tom nun na قال الذين استكبروا إن أكل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم Oh, Madonna. هَذَا يَوْمٌ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ لَعْنَةٌ وَلَهُمْ سُوءُ الدار ola quad فاسمل ابن وعد الله يحقوا واستوفر لذم بكواس فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 in the sun إن الن الذيذين يستك بروننا النغبدتي سي Allah الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل lin na'n nasi wala kinna ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله خَلَقَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Ai... Qul inni nehitu an a'budal ladhina tad'un min dunillahi lamma ja'ani al-binnat من ربي وأملت أن أسلمني رب العالمين هو الذي خلقكم ومنكم من يتوفى من قبل ولتهلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْعُظْمَى